و شر اريد بمن في ا ل أ ر ض أ م أ ر ا د بهم ربهم رشدا و أ ن ا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا و أ ن ا ظننا أ ن لن نعجز الله في ا ل أ ر ض ولن وجزاه هربا وانا لما سمعنا الهدى آ م ن ا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون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 ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا الله أ ك ب ر